أوحين أنه لي يوحنا من قومك إلا من قد آمن فلا تبتهس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاصبني في الذين ولّموا يصنع الفلك وكلما مر عليه ملع من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون, فسوف تعلمون نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا ومدريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالدبال وهي تجري بهم في موج كالدبال ونادى نوح لمنه Oh, yeah. Oh.